فيها عيل جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟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 فيُعذِبُهُ اللَّهُ العذابَ الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم